إخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمة الله واهلا بكم حكمة من أقوال هيجل المآسي الحقيقية في العالم ليست بسبب النزاع بين حق وباطل ولكنها بسبب النزاع بين حقين علم هيجل. جورج هيجل فيلسوف ألماني من أكبر فلاسفة القرن التاسع عشر وأعظمهم تاثيرا في العصور الحديثة فلسفته مثالية مطلقة تقوم على المنطق الجدلي والذي يتلخص في أن فكرة ما تولد ناقضها ومن تفاعل النقيضين تنتج فكرة جديدة تؤلف بينهما ثم تأخذ الفكرة الجديدة نفس المراحل المذكورة وهكذا ولد هيجل بمدينة شتوتغارت الألمانية في عام 1770 درس بقسم الدراسات الدينية بالجامعة كرغبة والدي ولكن اهتمامه كان منصبا على قراءة المعلفات الفلسفية وكتب التاريخ والعلوم الطبيعية من أبرز معلفاته علم المنطق، علم الجمال، فلسفة الدين، فلسفة القانون، فلسفة التاريخ دائرة العلوم الفلسفية وآخر معلفاته الفلسفة الحق عمل هيجل أستاذا للفلسفة بجامعات برلين وجامعات ألمانية أخرى وكانت وفاته في الثالث عشر من نوفمبر 1831 عن حوالي واحد وستين عاما مثل من أمثال الشعوب مثل ألماني يقول السرج المصنوع من الذهب لا يجعل الحمارة حصانا السرج هو ما يوضع على ظهر الدابة ليجلس الإنسان عليه ويضرب هذا المثل للجاهل والغبي الأحمق الذي يملك مالا كثيرا لا يستطيع أن ينفع به حتى نفسه ولا أن يجلب لها احترام وتقدير الآخرين السرج المصنوع من الذهب لا يجعل الحمار حصانا. علم الحمير. الحمير حيوانات مثديّة من آكلات الأعشاب تنتمي إلى فصيلة الخيول والتي تضم أيضا الخيل والبغال. يتميز الحمار بأذنين طويلتين وحوافر صغيرة وذيل قصير ويتراوح وزنه ما بين 100 و 180 كيلوغرام أشهر أنواع الحمير الحمار البري الآسيوي والحمار الحصاوي الذي يتميز بقوته وقدرته على حمل الاثقال وتحمل الظروف الصعبة من أشهر أنواعها أيضا الحمار الوحشي المميز بوجود خطوط سوداء وبيضاء على الجسم تختلف باختلاف أنواعه تضع أنثى الحمار وليدا واحدا وتتراوح مدة حملها ما بين ثلاثمائة وأربعين وثلاثمائة وخمسة وثمانين يوما وهي من أطول فترات الحمل في دنيا الحيوان طرفة <تصفيق> <تصفيق> اسمع يا جحا لقد رأيت بنفسك كيف انصرف الناس عن شراء حمارك بعد أن رفس هذا وعض ذاك وتلاءم على الجميع ومن الخير لك أن تأخذ هذا الحمار وتعود إلى بيتك فلن يشتريه أحد أبدا ومن قال لك يا دلال إنني أريد بيعه نعم نعم نعم نعم ولماذا جئت به السوق وضيعت وقدي وجهدي لأشهد الناس جميعا على ما يصيبني من أذى هذا الحمار حماسيات مع تحيات وفيق ابو النصر